بسم الله الرحمن الرحيم أَرِفْ لَا أَمْرَى الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنني رأيت, رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها هذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليه قال هي راودتني عن نفسي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 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قد مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قميصه قد مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كيدكن عظيم يوسف عَظِيمٌ عن هذا عَنْ هَذَا واستغفري لذنبك إنك كنت من الفاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلم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 لنشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار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 سبع بقرات سمان يَأْكُلُهُنَّ سبع عجاف وسبع سنبلات فضر وَأُخْرَى يابسات يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي في رؤياي إِن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعارمين وقال الذي جاء منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فأرسلون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 قالتزرعون سبع سنين ذباب فما حصدتم فدروه في صبره إلا قليلا إلا قليلا من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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوه قال ارجع إلى ربك ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشر لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم يهديك لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما تتعلم لن نخسل بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أَوْ تكون من الهالكين قال إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحسني إلى الله وَأَعْلَمُ من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 ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا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 بدوا من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.